قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتم من لدي مني عذرا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 مرية استطعم ما الها استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا فانطلق حتى اذا اتيا قريه لاستطعم اهلها استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شكت لاتخذت عليه اجرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه لاستطعم اهلها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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 أي يبلغاهشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وَأَمَّ الْ الجد فَكَان يُغون منْةِ مَيْن في المدينة وَوكانَ تحت كَزُهُما وَوكانَأَبهُ م صالح وَوكانَ صالحا وكان فأراد ربك أن يبلغ أشجدهما, أن يبلغ أشجدهما ويستخرج, كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وَأَمَّا الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَسٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرُونَيْنِ قُلْ سَآتِيكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرَى وَيَسْأَلُونَكَ قُلْ سَآتِيكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرَى لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إ مكَّ لَهُ في الأرض وَآتَينهُ منِن كل شيءَ سَدَبَ فأتبع سب فأَتب سب فأتبع سب حتى إذاَا ببلغَ مغرِبَ الشَّمس وَجدهاَا تغغ فيِي عينٍ حَمئَةٍ وَجدَ عند قَوْم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 وقال أما من ظلم فسوف نعذبه, فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وقال أما من ظلم فسوف نعذبه, فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وقال أما من قالنا فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وان من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرى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 حتى إذا بلغَ مطنِع الشمس وَجدها تطْن على ق وجدها تطن على ق لم ننجعلهم مِدونها س الصم حتى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 اتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ حتىت إذا بَلْغَبَيَ السَّددين وَجدَ مِنْ دونُي مَا قَوْم وَجد مِدونُهِ مَا قَوْم ال ل يَكدونُونَ يَفْفقونَ قَلا قالَاوا يَذاَا الْ القرونَيين إِ يَأْججَ وَمَأْجُجَ مفْسِدونَ فيِي الأرق فهلْننجْعلُ لكك خجًا عَلَ تجعلمعَأَنْ تجعَلَ, تجعل بَنا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 قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجاً على ان تجعل على ان تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر حتى سَوَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَآتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انْفُخُوا حَتَّى قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفهوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني, قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا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 ودركنا بعضا يومئذ ياموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ودركنا بعضهم يومئذ ياموج في الصور فجمعناهم جمعا ودركنا بعضا يومئذ ياموج في بعض ونفخ الصور فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا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 119-الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا 110-وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 111-أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أُلائِكَ الذيذينَ كَفَروا بآيات رَبّهم وَطائِه وَلِطَائِهِ فَحَذِقَت عْمالهُ فَل نُقمونهُم يَوْمَ الْ القِيامَة وَزْنَا أُلائِكَ الذيينَ كفرَوا بآياتِ رَبّهِم وَِطائِه وَلِقَائِهِ فَحَذِقَتْ أَعْمَارُم فَلَا نُقيمُم يَْمَ الْ القياامَةِ وَزْن ذَلِكَ جَزَ جَهَنَّمم جَهَننَّم بِماَاكَ قَ وَاتَّقَذُ آياتتيِ وَرُسُله زوى ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا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 خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لانفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لانفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ انما الهوكم الهو واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا قُلْ إَِّماَا أَنَبَجَعّْم يُكُمْ يُحَلَيْأََّ مَا إِلَ قُمْ بِلَهُ وَاحِد فمَنْكَ لا يَوْجُ لِقَا رَبِّه فَلْيَعْمَ الْ الععملَلًَا صَالِحَ فَلْعْمَ الْ الععَعملَلَُ صَالِحَو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبّ فليعمل عملا صالحا وَلَا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمه ربك عبده, ذكر رحمة ربك عبده, ذكر, رحمة ربك عبده ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا اذنادى ربه نداءا خفيا اذنادى ربه نداءا خفيا قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا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 واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهذنين لذ كوليا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهذنين لذ كوليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعلهم رب رضيا يرثني وَيرثُ منِ آليعَقبَ وَجعلهُ رضيا يرثني وَيرثُ من آلي عقب وَجعلهَِّ رضيا إيااز كريا إن نُبَشكَ بغلال اسم يحييا لم ننجعلهُ من قبل سَمي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربي اننا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد من الكبر عتيا قال ربي اننا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّلَنَّ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّلَنَّ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا قَالَ رَبِّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأوحى إليهم فأوحى إليهم أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناهم حكم صبيا وحنانا من, من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وحنانا من, من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وحنانا من تقيا وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عَلَيْهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مغيم امد تبدت من اهلها مكانا شرقية واذكر في الكتاب مغيم امد تبدت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 الرحمان منك ان كنت تتقيا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت قال انما انا رسول ربك لاهب لك لأهب لك غلاما زكيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك لأهب لك غلاما زكيا قال انما انا رسول لك لأهب لك غلاما زكيا <تصلح> قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني ولم قال كذلك قال ربك هو علي هيين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 فحملته فانتبذت له مكانا قصيا فحملته فانتبذت له مكانا قصيا فحملته فانتبذت له مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع النخلة 113. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا 114. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا 116. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا قد جعل تحتك سريا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 بَكُونِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَادَوْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا بَكُونِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا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 فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا اختها ولما كان ابوك راسا واما كانت امك بغيا يا اختها ولما كان ابوك راسا واما تَهَاوَنُ مَا كَانَ أَبُكِ رَأْسًا وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيَّاءَ يَا أُخْتَاهَا تَهَاوَنُ مَا كَانَ أَبُكِ رَأْسًا وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيَّاءَ فَأَشَارَتْ إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ في المهد صبيا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فاشارت الي قالوا كيف نكلم في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا 129- قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 110- وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ذنت حيا 111- وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ذنت حيا واجعلني مباركا اينما كنت واوصلني واوصلني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبر وان بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبر وان بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ ذالك عيسى ابن مريم الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن ذلك عيسى ابن مريم قول الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم ذلك مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لهوكم فيكون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه سبحانه اذا قضى امرا فيكون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 وَإَِّم اللهَّه رَبّ وَرَبّكُم فَعبُدُوه هذاَا صِزْرَطٌ مستُسْتَقمين وَإَِّم اللهَّه ربّ وَرَبّكُمْ فَعْبُدُوه هذاَا صِزَطٌ مُْتَقمين فَختتَ لَفَْ الأأَحْدَابِ بَيْلِهِ فَويْلُ للَِّذينَ كَفرَروا مِن مشهَد يَوْ مِنْ عظيم فَختْتَ لَفَ الأأَحدَابٍ منْ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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم في غفله وهم لا يؤمنون وَأَنزِرهُم يَْم الْ الحَسررَةِ إذْ قضَ الأأَممر وَهُم فِي غَفْلَ وَهُم فِي غَطْلَِ وَهُم لا يُؤمنون إأَنزِرهُم يَومَ الْحَصرَةِ إذ قضَ الأم وَهُم ف غَقْلَ وَهُم ف غَطْلَتِ وَهُم لا يُؤمنِنون إِا نَحونَارِثُأَررضَ وَمَنْ عَلَيهَا وَإلَلى ينجعون إا نَخرُ لرِثُ الْ الأأَرربَ وَمَنْ عَلَِهَا وَإلَلى يجَعون إِا نَخْر لرِثُأَربَ وَمَنْ عَلَهَا وَإلَلى يجَعون وَذكُررفكِتاب فِي الكِتاب إذُرهمَ إِهُ كانَانَ سِزْديق مَُّب واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ, يسمع ولا يبصر ولا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اذ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ لِمَ تَعْبُدُ مَا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك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 يَا أَبَتِ اللَّا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ Кَانَ رِحَّمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنَّ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِل stretch lipstick бр th اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وريا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وريا وانا اراغب ان يا ابراهيم لا ا لن تنته الى اوجمنك وهجرني مريام وانا اراغب انت عن لا ا لن تنته الى اوجمنك وهجرني مريام وانا اراغب انت عن الهات يا ابراهيم لا الا لم تنل الى ارجمنك وهجرني مريام قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيان قال لك ربي انه كان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 وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أخاه هارون نبيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا في الكتاب رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ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 وَوكَان يَأْمرُرُ أَهْلَ بالِ الصَّلااتِ وَزَّكات وَوكانَ غودَ رَبِّهِ مَرْرضمياَا وَوكان يَأْمرُرُ أَهْلَ بالِ الصَّلااتِ وَزَّكاتِ وَوكانَ غودَ رَبّهِ مَررضيا وَكُر فيِي الكتَِ إذِرسَ إهن كَ سِْديقًا من النَّبِييا وَكُر فيِي الكتِ إذِرسَ إهن كَ وَكُرُ فِي الكت إذِرسَ إِهَن كَلَ سِْيقًا منُن النَّبيا وَرفَعْنَاهُ مَكَانًا عَيا وَفَعْنهُ مَكًَا عَيا وَرَفَعْنهُ مَكَانًا عَيا وَلائكَ الذينَ أَنْ عَمَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِن النَّبِ مِنَ النَّبِدينينَ مِنْ ذَُِّّ آد وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليه مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَنَا إِذَا آيات عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فاولائك يدخلون الجنه يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا الا من تاب وامن وعمل صالحا وعمل صالحا فاولائك يدخلون الجنه يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن كان وعده ماتيا جّة ع التي وَعدد وحمن بادهُ بالالغيب إنهم كان وَعدهُ متيا جّات ع التي وَعدد وحمن بادهُ بالالغيب إهم كان هُ متيا لا ييسنعون فيهالَغ إلا سلام وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا تلك التي نورث من عبادنا من كانت تقيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا التي نورث من عبادنا من كانت تقيا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 وَما تَزَّلُ إَّ بِأَمّ رَبّكَ لَهُ ما بَ أيدينينَا وما خلفَنا وَما بذ وَما كان ربّكَ نَنس رب السماواتِ والأَرض وَما بينَنهُما فعْبُد وَاصْطَبِ مِغبادته فعبُده وَاصطَبِ مِغبادتِهِ هلَا تعلممُ لَ سَمنيا ر السماوات والأرض وما غياً ما فبُد وصطَبرِ مغذادته فعبد وَطب مغذادته هل تعلم لَ سميا رب السماوات والأرض وما غيْاً ما فبُد وسطَبِ مغبادته فعبه وسططب هل تعلم لَ سمنيا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ويقول الانسان اذا ما مت يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل وَلَمْ يكن شيئا ولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فَورَبِّكَلَ نَحشُرًا وََّهُم وَالشطينثُلَ نُفظِرَ وَُنَّهُم حَوونَ جَه النَّ مجثَ فَوربِّكَلَ نَحْشُرًا إنهُم وَالشيطينثَُّ ل نُخظِرَ وَنَّهُم حَوولَ جَه النَّمَجثيةثَُّ لزِعَمِ مِنْ كلِ شعََةأَّهممْ أَشَدُ لَ ثُمَّ لَنَنْسَعَ عَنِّنَا من, مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَاهُ إِحْمَالًا يَا ثُمَّ لَنَنْسَعَ عَنِّنَا مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَاهُ إِحْمَالًا يَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صليا <تصفيق> ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِرِّيَ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثمُنُ نَج الذيينَ التَّقَ وَذَو الظَّالِمينَ فيِيها جس اليال ثمُنُ نَجج الذيينَ التَّقَ وَذَو الظَّالِمينَ فِيه جِسيال ثمُنُ نَجج الذيينَاتَّقَ وَونذَو الظَّالمينَ فِيه جيال وَإذا تَطلَ عَلَْه آياتنا غَلنات قَا الذيينَ كَفرَون قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ديانا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مِنْهُمْ أَحْسَنَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ إِلَّا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاءُ فِيهِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ إِلَّا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وخير مردا 110. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 111. والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 113. والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير مردا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 اطَّلَعَ عَلَى أم أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا كَلَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَقُولُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَهُمْ عِزًّا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 وََنسوقُ المجرمينَ إ جَهن م ود وََنسُوقُ المجرمينَ إ جَهن م ود وََنسُوقُ المُجرمينَ إى جَهن م ود لا يَنِكونَ الشَّفَاعةَ إللاا مَن التَّخَذَغِذَو وَحْمَانِ ع لا يَنكُون الشفَاعةَ إللاا مَن التخَذَغِضَو وَحْمن لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ لقد جئتم شيئا إذا لقد جئتم شيئا ادى لقد جئتم شيئا ادى تكذ السماوات يتفونَ م شَف الأرض ووتفر الجبالهدا تكاد السماوات يتفونَ مهوت شَف الأرض ووتفر الجبال هدا تكاد السماوات يتف موت شَ الأرض ووتخون الجبال هدا أند عِ الرحمن وَد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 الرحمن لعبدا ان كل من في السماوات والارض الاات الرحمان لعبدا ان كل من في السماوات والارض الاات الرحمان لعبدا لقد احصاهم وعدهم عدا لقد احصاهم وعدهم عدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم, وكلهم اتيه يوم القيامه فردا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم إنِ الذينَ آمن وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ سسيَجعَُ لَغْمُر الرحْمَُدا إِ الذينَ آمن وَعملِلُ الصالِحاتِ سيَجعَلُ لَْمُ الرحْمَالُد فَإِنماَا يَسَّرنَا بِلِزَانِكَ للتُبَششررَ بهِهِ المُتَّقين لِلتُبَششرِرَ بِهِ المَُّقينَ وَتُْذِرَ بهِهِ قَوْمًا لُدد فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وَوكمْ هلَكنَا قَبِر مِن قَرْمِ هل تتحسُّ مِ مِ من أَخَدَ هل تُحسسّ مِن مِنْ أَخَدٍ أَ تَسممَعُ لَهُم رِكْزَا وَوكمْ أَهلَكنَا قَبر مِن قرْمِ هل تحسُّ مِنِ أَخَدَ هل تُحسّ مِن مِنْ أَخَدٍ أَ تَسمَرُ لَهُم رِكْزَ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 ما أن زَلنا عليك القُرآنَ لتشْقى ما أن زَلنا عليك القرآنَ للتشْوى ما أن زَلنا عليك القُرآنَ لتشقى إلا تذكرة لم يخشى إلا تذكرَة النم يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الارض والسماوات العلى تنزلا ممن خلق الارض والسماوات العلى تنزلا ممن خلق الارض والسماوات العلى ارحمان على العرش استوى على العرش استوى على العرش استوى. لهما في السماواتِ وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت له السّر لهما له في السماواتِ وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت السّر لهما في السماواتِ وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت السّرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفاه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفاه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفاه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى اذَا انَرَا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى اذَا انَرَا لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى إذ آنرا فقال لأهلهم كثو إني أنست ناراً لعلني آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما آتاه نودي يا موسى فلما آتاه نودي نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فاخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فاخلعن عليك انك بالوادي اخترتك فاستمع لما يوحى وان اخترتك فاستمع لما يوحى وان اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري انني انا الله لا اله الا أنا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ان الساعه اتيه اكاد اخفيها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ان الساعه اتيه اكاد اخفيها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهوش بها على غنمي وليا فيها مآرب اخرى قال هي عصا اتوكل على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال هي عصا اتوكل عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال, <سؤال> قال, <سؤال> قال القها يا موسى قال يا موسى قال فالقاها فاذا هي حيه تسعى فالقاها فاذا هي حيه تسعى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اخرى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ان وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَرَا اذْهَب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قال رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَاحْلُلْ يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي واجعل لي من اهلي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي هارون اخي هارون اخي, هارون أخي اشدد به اذري واشدد به اذري واشدد به اذري واشركه في أمري واشركه في امري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا انك كنت بنا بصيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اتيت تسالك قد اتيت تسالك يا موسى قد اتيت تسالك يا موسى وَلَقَدنَنَّ عَلَيكَ موَةً أُخْرى وَلَقددنَناّ عَلَيكَ مَروَّةً أُخرى وَلَقدننَّ عَلَيكَ مروَةً أُخْرى إِذْ أَو حَن إى أُمِّكَمَا يوحام إذ أَوْ حَن إ أُمِّكَمَا يحام إذ أَوْ حَن إ كَمَا يُوحَى أَنِقُذْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذْفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ أَنِقُذْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذْفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ 141- يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 142- إذ أنقذ فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل 143- يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 144- إذ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 تمشي اختك فتقول هل ادلكم هل ادلكم على من يكفلهم فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ففتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على 109- تمشي أختك فتقول هل أدلكم, هل أدلكم على من يكفله 110- فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن 111- وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 112- فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصنعتك لنفسي واصنعتك لنفسي واصنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولكن يا في ذكري اذهب انت واخوك باياتي ولكن في ذكري اذهب انت واخوك باياتي ولكن في ذكري اذھبا الى فرعون اننه قرا اذهبا الى فرعون اننه قرا اذهبا الى فرعون اننه قرا فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى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 124-قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا, أن يفرط علينا أو أن يطغى 125-قال لا تخافا إنني, إنني معكما أسمع وأرى 126-قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى انني معكما اسمع وارى فقل لا تخافا انني معكما انني معكما اسمع وارى فاتياه فقل انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم 129. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 110. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 111. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم 112. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 113. فأتياه فقولا إنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى ان قد اوحي الينا ان العذاب عامن كذب قد اوحي الينا ان العذاب عامن كذب وتولى ان قد اوحي الينا ان العذاب عامن كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال فما ربكما يا موسى قال فما ربكما يا موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه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 إن في ذلك لآيات لأولينها كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولينها كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولينها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 وَقد أرَينهُ آياتن كلها فَكَذَّبَ وَأَب قال أجتنا ل تُخْرجَنا منِن أوْضِنا بسحركَيا موسى قالأَجتنا ل تُخْرجَنا منِن أوْضنا بسحركَيا موسى قالأَجتنا ل تُخِْرجَناَا مِنأَْضِنا بسحركَيا موسى فَلنأتَّك بسحر ممثل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت, ولا أنت مكانا سوا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت, ولا أنت مكانا سوا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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتا فتولى فرعون فجمع كيده قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افتراه قال لهم موسى ويلكم, ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بها بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى فاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا فاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى اما انت تلقي واما واما أن نكون اول من القى قالوا يا موسى اما انت تلقي واما واما ان نكون اول من القى قال يا موسى اما انت تلقي واما واما ان بل القو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحر يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحر يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحر يخيل إليهم من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى فأوجس في نفسه خيفه موسى فأوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى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 121-قالوا آمنا برب هارون وموسى 122-فألقي السحرة سجدا 123-قالوا آمنا برب هارون وموسى 124-فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي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 قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البجينات والذي فطرنا فقضنا ان تقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البجينات والذي فطرنا فقضنا ان إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وَمَا اكرهتنا عَلَيْهِ من السحر والله خير وابقى انا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى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 انَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى إِنَّهُ مَن رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ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 وَقد أو حنا إلى موسى أن أس بغباد أن أس بغبااد ففضب لهم طريق في البحر بسا لا تخاف دركم ولا تخشاء وَلَقد أو حنا إلى موسى أن أسر بغباد أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر بسام لا تخاف دركا ولا تخشا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر, أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هدا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 175- يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن 176- ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وَنَزَّلْناَا عَلَكُم الْمَنَّ وَسلوى كلُل مِنْ قَجّباتاتِ مَا رَزَقُناَاكُْ وَلا تَقْغَوْوفِي وَل تَقْغَوْوفِيهِ فَيَخِلَّ عَلَْيكُم غَضَبي وَمَ يَحِعَلَيْهِ غَبَبي فَقدَهَوَا كلُلوا مِنْ قَجّباتاتِ مَا رَزَقُناَاكُمْ وَلاَا تَقْغَوْ فيِي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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ صَالِحًا ثُمَّ وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمُكَ يَا مُوسَى وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمُكَ يَا مُوسَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ قَوْمُكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضا قال فان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامر قال فان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامر قال فان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 ورجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد ام اردتم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم ام اردتم ان يحل موعدي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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها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 فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ <سؤال> فَلا يَرَوون أَللاا يَرجرُ إلييْهِم قَولَهُ وَل يَملكِكُ لَهُ وَل يَملكِكُ لَهُمْ ضَوو وَل نَفعى أفَلاَا يَرَوْونَ أَللاا يَرجرُ إلييْهِم قَولَهُ وَل يَملكِكُ لَهُ وَلا يَملكِكُ لَهُمْ ضَوو وَل نَفعى ففَلاَا يَرَوْونَ أَللاا يَرجرُ إلييْهِم قَولَهُ وَلَا, <سؤال> ولا يَملكِكُ لَهُم, ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا <سؤال>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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضل قال يا هارون قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَلَّا لا أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابن أم لا تأخذ 121- إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل, فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي 122- قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 123- إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إسرائيل 122 بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي 123-قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 124-إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل 125-فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي 126-قال فما خطبك يا سامري؟ قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي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 وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه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 وانظر الى الهك الذي ظللت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفم انما الهكم الله الذي لا اله الا هو الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما انما الهكم الله الذي لا اله الا هو الذي لا اله الا هو ووسع كل شيء علما انما الهكم الله الذي لا اله الا هو, إله إلا هو وسع كل شيء علما كذ نقُصُ عَلَيكَ منِ أأَمب إما قد سقَ وَقد آتَناكَ منَِّدَّذِكرام كذلِلك نَقُصُ قد سق وَقد كذلك نَقُصُ عَلَيكَ من أأَمب إما قد سبق وقد وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ وساءلهم يوم القيامه حملا خالدين فيه وساءلهم وساءلهم يوم القيامه حملا خالدين فيه وساءلهم وساءلهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بَعْضُكُمْ إِلَّا عَشَرَةً يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بَعْضُكُمْ إِلَّا عَشَرَةً إِلَّذِى بِلَسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أعلم بِمَا يَقُولُونَ إذ يقول أَمْثَلُهُمْ طَرِيقًا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِلَسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقًا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِلَسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقًا إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسْتُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ فيدرها قاعا صفصفا فيدرها قاعا صفصفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا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 ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ابو الماء الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ابو الماء الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ابو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 فلا يخاف ظلم من ولا هضنا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا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 فَدَعَا لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَدَعَا لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ولقد عاهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي نجد له عزما ولقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَقُلْنا ي أَدَمُ إِه عَدَُّكَ وَلِزَوجِك فَلَا يُخْرِجَكُ ماَا مِنَجََّةِ فَتَشْقَا فَقُلْن ي آدَمُ إِه عَدَُّكَ وَزَوجِك فَلَا يُخْرِرجكُ ماَا مِنَجََّةِ فَتَشْقَا فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى لا تظمؤ فيها ولا تضحى وانك لا تظمؤ فيها ولا تضحى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم, يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم, يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 154. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما 155. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 156. وعصا آدم ربه فغوا 167. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما 168. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بعضكم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى قَالَهُمْ بِطَائِنٍهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هدايا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَأَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 قال رب لم احشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال رب لم احشرتني اعما قال رب لم احشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال رب لم احشرتني اعما قال رب ذل لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نَسَاءَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمان واجل مسمى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمان واجل مسمى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمان واجل مسمى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 وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى 124- ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم, منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 125- ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم, منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وامر اهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وامر اهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَلَمْ تأتهِم بَِّنتُمَا في الصُحُُ فِي الأُولى وَلَْ أن أَهلَكْنَاهُ بعَذاابِ مِ قَِهِ لَقالوا لَقالوا رَبّنَا لَلَا ررسَْلتَ إلينَا رَسُولم فَنَتَّبِع آياتِك فَنَتَّبِع آياتِكَ مِ ولو ان اهلاكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا ولو ان اهلاكناهم بعذاب من قبله لقالوا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 141-فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 142-قل كل متربص فتربصوه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل كل متربص